ذالك رب العالمين وجعل فيها رواسيا من فوقها وبارك فيها وقدر فيها اقواتها وقدر فيها اقواتها في اربعه ايام سواء للسائلين ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ وَهِيَ دُخَانٌ فَقَالَ لَهَا وَلِلْأَرْضِ اتَّيَا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا قَالَتْ أَتَيْنَا طَائِعِينَ فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ وَأَوْحَى فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا وَزَيَ السَّمَا أَُّْياَا بِمَ صَابِي حَوحِفظَا ذَلِكَ تَقدِيُ العزيزِ الْعَالِيم فَإِن أَعرَضُ فَقُلْأَن ذَرتُكُمْ صعقَةَم مِمثللَ صَعقَاتِ عَ وَثَمُود.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 قَالُوا أَنطَقَ اللهُ الَّذِي أَنطَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ خَلَقَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ خَلَقَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ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 وَذَالِكُمْ ظَنُّكُمْ الَّذِي ظَنَنتُم بِرَبِّكُمْ أَرْدَاكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ فَإِن يَصْبِرُوا فَالنَّارُ مَثْوًى لَّهُمْ فَإِن يَصْبِرُوا فَنَارٌ مَثْوًى لَّهُمْ وَإِن يَسْتَعْفِفُوا فَمَا هُمْ مِنَ الْمُعْتَبِينَ وَقَيَّضْنَا لَهُمْ قُرَنًا أَفَزَيَّنُوا لَهُم مَّا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ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 ذالكَ جَزَاءُ أَعْدَاءِ اللَّهِ النَّارُ لَهُمْ فِيهَا دَارُ الْخُلْدِ إِنَّ النَّارَ لَهُمْ فِيهَا دَارُ الْخُلْدِ جَزَاءً بِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ وقال الذين كفروا ربنا أرنا الذين أضلونا من الجن والإنس نجعل هما تحت أقدامنا نجعل هما تحت من الأسفلين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 لُزُ لَم مِنْ غَفُور الرَّحيِيم وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلَم مِمَنْ دَعَائلَ اللهَِّ وَعَمِلَ صَالِحَ وَقَالَ إنِي مِنَ المُسْلِمِين وَلَا تَسْتَوِ الْحَسَنَةُ وَلَ السَّيءه اِذْ فَاعِلٌ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عداوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ وَإِنْ مَا يَنزَغْكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ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 اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالذِّكْرِ لَنَّا جَاءَهُمْ وَإِنَّهُ لِكِتَابٌ عَزِيزٌ لَّا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ تَنْزِيلٌ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 وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ رَحْمَةً مِنَّا مِن بَعْدِ ضَرَّاءٍ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّهَا زَالِ لَيَقُولَنَّهَا زَالِ وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً وَلَئِن رُّجِعْتُ إِلَى رَبِّي إِنَّ لِي عنده فَلنُ نَبِّ أنَّينَكَفَروا بِمَا عَمِلُ وَلَُذِييقَّهُ مِنْ عَذاَابٍ غَالو وَإذاَا أَن عَمن علىلَ الإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَآ بِجانَبِهِ وَإذاَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَدُودُ عَ إِعَر